Voorzitter, ik ben de eerste keer dat ik de eerste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 Aan de ene kant de Wegens en الله أكبر لا.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 فاجعله قوه لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اني اسالك ايمانا كاملا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 اللهم اني اسالك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم اغنني بالافتقار اليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك اللهم جمّ الأمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصلاة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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللَّهُ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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإلى فقريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم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 أذنا متافئهم بالعذاب إذا هم يجآرون لا تجآر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلع عليكم فكتم على أعقابكم تكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أَفَلَمْ يَدْدَبْ عُلْقَوْلَ أَمْ جَانَ هم ما لم يأتِ آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مُكِرون أم يقولون به جنة بل جاءهم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 أم تَسْأَلُهُمْ خرجوا فَخَرَاجُ ربك خير وهو خير الرازقين وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ صراط مستقيم الَّذِينَ الذين لا يؤمنون عَنِ عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرر لجوا في قغيانهم يعمهون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 فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إِنْ هذا, إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وانزلنا فيها